وما يذكر إلا أولو الألباب صدق الله العظيم الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي يا تصفقه معكم محمد ولا الدين محي الدين عبد المحسن سمير البنا جمال حماد وأحمد مشعل الجامع لأحكام القرآن الإعداد الإذاعي مهمون النجار الإخراج محمد مشعل توقفنا بالأمس يا عم عندما انتهى الإمام من شرح الآيتين السابعة والعشرين والثامنة والعشرين من سورة النساء وكان آخر ما شرحه فيهما قوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا نعم فماذا قال الإمام قال الإمام إن المعنى أن هواه يستميله وشهوته وغضبه يستخفانه وهذا أشد الضعف فاحتاج إلى التخفيف وأورد الإمام قول طاووس إن ذلك في أمر النساء خاصة وأورد الإمام أيضا ما روى عن ابن عباس من أنه قرأ وخلق الإنسان ضعيفا أي وخلق الله الإنسان ضعيفا أي لا يصبر عن النساء فتح الله عليك يا بني نستطيع الآن أن نواصل لقاءنا مع الإمام فهيا بنا الى الكتاب الجامع وامامنا القرطبي والان يا اخواني ننتقل الى الايه التاليه وهي قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما صدق الله العظيم وفيه تسع مسائل الأولى قوله تعالى بالباطل أي بغير حق ووجوه ذلك تكسر فمن أكل المال بالباطل بيع العربان وهو أن يأخذ منك السلعة أو يكتري منك الدابة ويعطيك درهما فما فوقه على أنه إن اشتراها أو ركب الدابة فهو من ثمن السلعة أو كراء الدابة وإن ترك ابتياع السلعة أو كراء الدابة فما أعطاك فهو لك فهذا لا يصلح ولا يجوز عند جماعة فقهاء الأمصار من الحجازيين والعراقيين لأنه من باب بيع القمار والغرر والمخاطرة وأكل المال بالباطل بغير عوض ولا هبه وذلك باطل بإجماع وبيع العربان مفسوخ إذا وقع على هذا الوجه قبل القبض وبعده وترد السلعة إن كانت قائمة فإن فاتت رد قيمتها يوم قبضها وقد روي عن قوم منهم ابن سيرين ومجاهد ونافع بن عبد الحارث وزيد بن أسلم أنهم أجازوا بيع العربان على ما وصفنا وكان زيد بن أسلم يقول أجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو عمر هذا لا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه يصح وإنما ذكره عبد الرزاق عن الاسلمي عن زيد بن أسلم مرسلا وهذا ومثله ليس حجة ويحتمل أن يكون بيع العربان الجائز على ما تأوله مالك والفقهاء معه وذلك أن يعربنه ثم يحسب عربانه من الثمن إذا اختار تمام البيع وهذا لا خلاف في جوازه عن مالك وغيره وفي موطأ مالك عن الثقة عنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان قال أبو عمر قد تكلم الناس في الثقة عنده في هذا الموضع وأشبه ما قيل فيه أنه أخذه عن ابن لهيعة أو عن ابن وهب وغيره وابن لهيعة أحد العلماء إلا أنه يقال انه احترقت كتبه فكان إذا حدث بعد ذلك من حفظه غلط وما رواه عنه ابن المبارك وابن وهب فهو عند بعضهم صحيح ومنهم من يضعف حديثه كله وكان عنده علم واسع وكان كثير الحديث إلا أن حاله عندهم كما وصفنا المسألة الثانية قوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن طراض منكم هذا استثناء منقطع أي ولكن تجارة عن طراض والتجارة هي البيع والشراء وهذا مثل قوله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا وقرئ تجارة بالرفع اي إلا أن تقع تجارة وعليه أنشد سيبوي فدا لبني ذهل بن شيبان ناقتي إذا كان يوم ذو كواكب اشهب وكان هنا تسمى كانت تامة لأنها تمت بفاعلها ولم تحتج الى مفعول وقرئ تجاره بالنصب فتكون كان ناقصه لانها لا تتم بالاسم دون الخبر فاسمها مضمر فيها وان شئت قدرته اي الا ان تكون الاموال اموال تجاره المساله الثالثة قوله تعالى تجارة التجاره في اللغه عباره عن المعاوضه ومنه الأجر الذي يعطيه البارئ سبحانه وتعالى للعبد عوضا عن الأعمال الصالحة التي هي بعض من فعله قال تعالى يا أيها الذين آمنوا هل ادلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ وقال تعالى يرجون تجارة لن تبور وقال تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم فسمى ذلك كله بيعا وشراء على وجه المجاز تشبيها بعقود الأشرية والبيعات التي تحصل بها الأغراض وهي نوعان تقلب في الحضر من غير نقلة ولا سفر وهذا تربص واحتكار قد رغب عنه أولو الأقدار وزهد فيه ذو الأخطار والثاني تقلب المال بالأصفار ونقله إلى الأمصار فهذا أليق بأهل المرؤة وأعم جدوى ومنفعة غير أنه أكثر خطرا وأعظم غررا وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن المسافر وماله لعلى قلة إلا ما وقى الله يعني على خطر المسألة الرابعة اعلم يا أخي أن كل معاوضة تجارة على أي وجه كان العوض إلا أن قوله تعالى بالباطل أخرج منها كل عوض لا يجوز شرعا من ربا أو جهالة أو تقدير عوض فاسد كالخمر والخنزير وغير ذلك وخرج منها ايضا كل عقد جائز لا عوض فيه كالقرض والصدقة والهبة لا للثواب وجازت عقود التبرعات بأدلة أخرى مذكورة في مواضعها فهذان طرفان متفق عليهما وخرج منها أيضا دعاء أخيك إياك إلى طعامه روى أبو داود عن ابن عباس في قوله تعالى لا تاكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم فكان الرجل يحرج أن يأكل عند أحد من الناس بعدما نزلت هذه الآية فنسخ ذلك بالآية الأخرى التي في سورة النور فقال تعالى ليس على الاعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم إلى قوله تعالى أشتاتا فكان الرجل الغني يدع الرجل من أهله إلى طعامه فيقول إني لا أجنح أن آكل منه والتجنح الحرج ويقول المسكين أحق به مني فأحل في ذلك أن يأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وأحل طعام أهل الكتاب سبحان الله سبحان الله, الله, الله, الله, الله, الله أكبر المسألة الخامسة يا إخواني لو اشتريت من السوق شيئا فقال لك صاحبه قبل الشراء ذقه وأنت في حل فلا تأكل منه لأن إذنه بالأكل لأجل الشراء فربما لا يقع بينكما شراء فيكون ذلك الأكل شبهه ولكن لو وصف لك صفة فاشتريت فلم تجده على تلك الصفة فأنت بالخيار المسألة السادسة الجمهور على جواز الغبن في التجارة كأن يبيع رجل ياقوته بدرهم وهي تساوي مئة فذلك جائز وأن المالك الصحيح الملك جائز له أن يبيع ماله الكثير بالتافه اليسير وهذا لا اختلاف فيه بين العلماء إذا عرف قدر ذلك كما تجوز الهبة لو وهب واختلفوا فيه إذا لم يعرف قدر ذلك فقال قوم عرف قدر ذلك أو لم يعرف فهو جائز إذا كان رشيدا حرا بالغا وقالت فرقة الغبن إذا تجاوز الثلث مردود وإنما أتيح منه المتقارب المتعارف في التجارات وأما المتفاحش الفادح فلا وقاله ابن وهب من أصحاب مالك رحمه الله والأول أصح لقوله عليه الصلاه والسلام في حديث الامه الزانيه فليبعها ولو بضفير وقوله عليه الصلاه والسلام لعمر لا تبتعه يعني الفرس ولو اعطاكه بدرهم واحد وقوله عليه الصلاه والسلام دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض وقوله عليه الصلاه والسلام لا يبع حاضر لباد وليس فيها تفصيل بين القليل والكثير من ثلث ولا غيره المساله السابعه قوله تعالى عن تراض منكم اي عن رضا الا انها جاءت من المفاعله اذ التجاره من اثنين واختلف العلماء في التراضي فقال الطائفه تمامه وجزمه بافتراق الابدان بعد عقده البيع أو بأن يقول أحدهما لصاحبه اختر فيقول قد اخترت وذلك بعد العقدة أيضا فينجزم أيضا وإن لم يتفرقا قاله جماعة من الصحابة والتابعين وبه قال الشافعي والثوري والأوزاعي والليس وابن عيينة وإسحاق وغيرهم قال الأوزاعي هما بالخيار ما لم يتفرقا إلا بيوعا ثلاثة بيع السلطان المغانم والشركة في الميراث والشركة في التجارة فإذا سافقه في هذه الثلاثة فقد وجب البيع وليس فيه بالخيار وحد التفرقة أن يتوارى كل واحد منهما عن صاحبه وهو قول أهل الشام سبحان سبحان الله والحمد لله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 ويتجدد اللقاء مع الجامع لاحكام القران يعيش في رحابه معكم مامون النجار ومحمد مشعل الكريم من